إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما عم أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أغوني ماذا خلقوا من الأرض أغوني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شركون في السماوات؟ إيتوني بكتاب من قبل هذا أَوْ أثارة مِنْ علم أو أثارة من علم إن كنتم صادقين.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 وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتل عليهم آياتنا بيناتهم قال الذين كفوا قال الذين كفوا للحق لما جاءهم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 كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل به ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إليه وما أنا إلا نذير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 INNA ALLAHA LA YAHDI AL QAWMA AL ZALIMIN WA QALA ALLAZINA KAFARU LIL LADINA AMANU LAW KANA KHAYRAN MA SABAQUNA ILAYH WA IDH LAM YAHTADU BIHI FA SAYQULUN HADA ZAEFKUN QAD Oi miinukovili, كِتَابُ eli mehma, oi mehma, oi hei, kietägumous, oi, kietägumous, oi, kietägumous, oi, الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون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 قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلي والدي وأن أعمل وأن أعمل صالحا تواب وأصلح لي في وأصلح لي في ذريتي. وأصلح لي في ذريتي إن تبت إليك إنني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أفلكما أتعدانني, أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي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 وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ اذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون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 وَقَدْ خَلَتْ نُذُرٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَفِكَّنَا عَن آلِهَتِنَا fa'atina بِمَا ta'iduna in kunta mina al-sadiqin. qaul inna ma al-'ilmu in d'allah wa'uballiqum ma arsiltu bihi wa'uballiqum ma arsiltu bihi. تجهلون. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض منطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدم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 وجعلنا لهم سمع وأبصار وأفئدة فما أغنى عنهم فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدهم من شيء إذ كانوا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 نفر من الجن يستمعون القران فلما حضره قالوا اوصت فلما قضى ولوا الى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا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 اللهم وامنوا به وامنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجرك من عذاب الالم ومن لا يجيب داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه في ضلال مبين يروا أن الله الذي على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلا وربنا قال فذوقوا العذاب قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون Varsvilka määrä sovaa rullasi, minua usuli, olette stadille. Kenne, umia, umia, umia, umia, umia, umia, umia, umia, إلا القوم الفاسقون